مؤسسة أجناد للانتاج الاعلامي تقدم سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي قد أتيناك أتينا المنايا بالعوالي إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال قد أتيناك أتينا المنايا بالعوالي إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال يزه سوف نمضي للعوالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال لا تلينوا أو تهينوا مش مخو مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا راس الضلال واسحقوا راس سوف نمضي ملمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نرمي الروح رمي في العدى مثل النبال عند صولات الزحوف نرتقي صعب المنال سوف نرمي الروح رمي في العدى مثل النبال عند صولات الزحوف نرتقي صعب المنال منالي نرتقي صعب المنالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي دولة الإسلام نعليها بأشلاء الرجال دولة الاسلام نفتديها بالغوالي دولة الاسلام نونيها دولة الاسلام نفتديها بالغوالي دولة الاسلام نونيها دولة الاسلام جئنا نفتديها بالغوالي نفتديها من غواري